نون والقلم وما يسكرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين مازم مشاق معتد نزيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا وبنيم إذا تتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها قائفا من ربك وهم نائون فأصبحت كالصريم فتنادوا اصبحين انقضوا على حرسكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوا نحن محرومون، ولا أوسطهم، ألم أقول لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. سَنُطْمِئِنُّ انْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جنة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 زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيبي متين أم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فهم من مغرم مثقنون أَمْ عندهم الغيب فهم يكتبون اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مذنور لولا أن تداركه نعمة من ربه لنفذ بالعراء وهو مذنور فجتباه ربهم فجعله من الصالحين وإي يكاد الذين كفروا لا بأبصارهم, بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون لمجنون وما